إلاهكم إله واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ كِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 وَجَنَّ مَكْرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسْتَقَرٌّ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسْتَقَرٌّ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والس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 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكببين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَالْغِيرُ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ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 الله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بالوثة ظل وجهه مسود وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمثكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ ثَرِيٍّ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ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 فَأَنَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيِّزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَسِحَّ نِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 برد الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ونرزقناه منه رزقا حسنا ونرزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على ما له أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ثَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كثا تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أممة هي أرضا من أمة إنما يبلوكم الله به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 اتَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدر فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جادوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اذكر غير داغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم